مَُ نَزِل الْمَل إكَتَ إِلَّا بِالحَِّ وَمَا كانَوا إذ مُظَرين إِا نَحْن نَ الزَّلن الذِكْرَ وَإِنا لَهُ لَحافِظون وَلَقدَدَ أَْرسَل النامِهُ قَبَلِكَ فِي شع الأوَّلين.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 وَأَرْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ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 وَإَِّ جَهَنَّ مَ لَمَوعيدهُمْ أَجمَعين لَهَا سَبعتُ أَبوَابِنِي كُ لِبَابٍِ مِنهُم جُزءُ مَ قُسُون إَِّ المُتَّقينَ فِي جََّاتِعيُون وَدُخُلُهَا بِسَلَ مِ آمامِنين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 قالوا بَالشَّرْنكَ بِالحَقِّ فَلَا تَكُم مِنَ القَانقين قالَالَ وَمَّْ قَنَتُ مِ الرَّحْمَةِ رَبّهِ إِل الضَّلُون قالَالَ فَمَا خَطبُكُمْ أَُهَامُررسَلُون قالوا إِا أُْرسِ النَّائِلَ قَوْمٍِ مُجرْمين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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَاءِ مَقُطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ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 وَإِنْ كَانَ أَصحابُأَْكَةِ لَظَالِمين فَ تَقَمن مِنهُم وَإِنهُ مَا لَ بِئِمَا مِ مُبين وَل قَلَكَذذَّبَ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 وما خلقنا السماوات والأرض وَمَا بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق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 وَقُلْ إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين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 لا قَدْ عَلِمَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ